الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قصه موسى عليه السلام في مدين مع بنتي الرجل الصالح وقد عرفنا ما جرى له عليه السلام مع الإسرائيل عندما هرب بنفسه إلى مدين وخرج من قريته الاولى خائفا يترقب ويدعو ربه قائلا رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهجيني سواء السبيل دعا ربه ان يهجيه الى الطريق وهو لا يعرفه لقد خرج موسى من مصر الى مدين وهو لا يدري أين يذهب ولا إلى أين يتوجه ظهر له طريق فسلكه قائلا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما دعا ربه بهذا استجاب الله دعاءه وهداه إلى السبيل الاقوم وإلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة فجعله هاديا مهديا ولما ورد ماء مدين ومدين مدينة جنوب فلسطين لما وصل إلى مدين وورد ماءها وكان لها بئر يرده رعاء الشائي يرده رعاء الشائي ووجد عليه أمة من الناس يخطون وجماعة من الرعاه يخطون بهائمهم ووجد من دونهم ممرأتين تزودان تكثفان غنمهما ان ترد وتختلط مع غنم اولئك الرعاء لعدلهما عن مزاحمه الرجال وبخ اولئك الرجال وعدم مروءتهم فانهما لم يسقيا لهاتين المرأتين وكان ينبغي على الرجل ان يقدم المراه الضعيفه وان تكون لديه من الشهامه والرجوله ما يقدم به المرأة على نفسه لكن هؤلاء الرعاة ما كان فيهم هذه المرؤة والشهامة ولذلك قدموا أنفسهم على النساء بل إنهم لم يكترثوا بهاتين المرأتين اصلا فلفت نظر موسى عليه السلام هذا المنظر امراتان بجانب المكان تزوجان غنمهما عن غنم القوم تنتظرا والرجال الاقوياء على البئر فلما راهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما واشفقا عليهما قال ما خطبكما وما خبركما ولماذا لا ترجان مع هؤلاء الرجال قالت لا نفسي حتى يصدر الرعاء هذه طبيعه المراه المسلمه التي تحاسب على نفسها لا نفسي حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء لا يمكن أن نختلف بالرجال الأجانب ولا ان نزاحم الرجال الأجانب ولا أن ندخل بينهم كيف ندخل بينهم نحن لا يمكن أن نرضى بهذا ولذلك لا يمكن ان نفعله لا نفسي مبدا هذا مبدا لا نفسي حتى يصدر الرعاء وينصرف فاذا خلا لنا المكان سقينا ما فضل في الاحواض سقينا غنمنا ما بقي في الاحواض وابونا شيخ كبير وهذا اعتذار منهما عن مباشرة العمل لماذا أتت هاتان المرأتان أطلا لماذا خرجتا من البيت قالت أبونا سيخ كبير لا يقضر على السقي وليس لنا رجل يكون بذلك فاضطررنا إلى هذه الحال إذا عمل المرأة عند بنتي الرجل الصالح شيء اضطراري ليس هواية ولا أمنية خروج المرأة من العمل هذا كان بدافع الحاجة والظرف الاجتماعي وابونا شيخ كبير لو كان لهما أخ او أب قوي ما خرجتا من البيت ولماذا تخرجان من البيت ولماذا تقتربان من الرجال أفضل انظر إلى قضية تحريم اختلاط الرجال بالنساء كيف تحققت هنا لا اختلاط والمراه اذا اضطرت للخروج للعمل بدافع الحاجه بدافع الاضطرار فانها لا تختلط بالرجال وهؤلاء اليوم من المنافقين وأرباب الشهوات يريدون من المرأة الخروج للعمل بغير حاجة ويريدونها أن تختلط بالرجال فقال لهم الله أن لا يؤفكون أن لا بد من التركيز على هذه القضية الآن في الوقت الذي جعل فيه الكفار يقولون ولم توموا المرأة سأوهب الرجل أعطوها فرص عمل مثل الرجل أدخلوها المكاسب والمصانع مثل الرجل هم يرونها عنصرا في البيت غير منتج لأن الإنتاج عندهم الإنتاج عندهم الإنتاج أن تأتي بمال أما تربية الأولاد رعاية الزوج، تهيئة البيت الرباعة الحمل هذا ليس هذا ليس عملا ولذلك لما سئلت امرأة مسلمة من قبل نساء كافرات هل تعملين؟ هل لديك عمل؟ قالت نعم قالوا ما عملك؟ قالت ربة منزل فجهشوا هذا ليس لعمل عندهم ولكنه عمل عظيم لو كانوا يعقلون إنه عمل عظيم إن هذا البيت يحتاج إلى من يدبر أموره من الداخل ويعتني به من الداخل ونعم العمل للمرأة هو فهو كنها وسترها وقصرها وهو المكان الذي تألفه وتحافظ عليه الله عز وجل اودع في المرأة اودع فيها القدرة على رعايه هذا المكان وانها تدبر شؤونه واموره والخروج للعمل شيء اضطراري بالنسبه للنساء هو ليس شيئا اختياريا وامنيا هو ليس امرا يحرص عليه وينافس من اجله وتدفع الرشاوى لاجله رشاوة لأجله وينافس فيه الرجال يريدون اليوم أن يوظف النساء والبطالة الزجاج في الرجال فالرجل الذي هو مكلف بالإنفاق ومسؤول عن الاتيان بالمال لا يجد عملا والمرأة هي التي تجد وظفوا المرأة شغلوا المرأة ادفعوها إلى المكتب إلى المصنع اعطوها المجال تثبتوا جدارتها هذا إثبات الجدارة عندهم ولو كانوا يفهمون ولكن لا يفهمون غباء غباء منقطع النظير وكذلك هيمن الشيطان عليهم لبس عليهم، فكيف يرون الحق؟ لا يرون الحق. جدارة المرأة تثبت جدارة في الشارع في محطة البنزين في البنشر، تثبت جدارة سائقه حافلة، تشبه جدارة إيش؟ سائقة حافلة، وهكذا تختلط بالشحم وباللحم. إذاً <تصفيق> قالت لا نسقي حتى يصبر الرعاء وابونا شيخ كبير تمنت بعض نساء الغرب لما عرفت ما في الإسلام ووعظ بعض دعاة الإسلام جماعة فيه الممرأة بما في الإسلام تجاه المرأة وكيف ان الرجل مكلف الانفاق عليها فقال أتمنى أن أدفع لكم مالا تأخذوني إلى بلدكم وتسكنوني عندكم ستة أشهر ثم تقتلوني أريد أن أعيش هذه الحياة التي تصفونها امرأة غير مكلفة بالإنفاق غير مكلفة بالعمل خارج البيت ينفق عليها ربت منزل ربت أسرة هكذا هذا هو الشيء الذي ترتاح به نفسيا عمك الله وتسكن إليه وبه وفيه موسى عليه السلام صاحب الشهامه والرجوله لما راى هذا الموقف عج عليه ان امراتين تقفان في هذه الحاله والوضعيه المحرجه فسقى لهما وروى ابن ابي شيخه المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسناد صحيح أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يشقون فلما فرغوا اعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بامراتين تذودان قال ما خطبكما فحدثتاه فاتى الحجر فرفعه ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم فكان في موسى بأس وقوة عليه السلام لدرجة أنه حمل الصخرة وحده وسقى الغنم وحده ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما انزلت إلي من خير فقير أنا محتاج إلى خيرك يا رب فتوسل إلى الله ببيان حاله والتوسل بالحال ابلغ من السؤال بلسان المقال يعني اذا شكوت حالك الى الله قلت يا ربي انا فقير ايش معنى؟ انا اغنني لو قلت يا ربي انا مريض ضعيف اشكو اليك حالي يعني ايش حتى لو ما قلت شفني ولو قلت يا ربي اني فرد لا وارث لي اني عقيم اشكو اليك حالي ليس لي ولد معناها انك تطلب منه ان يرزقك ولدا وهكذا اذا سؤال الرب بشكوى الحال اليه نوع عظيم من الدعاء يعني ماذا قال ايوب رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ما قال اكشف ما بي لكن هذا معناه فاذا شكوى الحال الى الله من انواع الدعاء العظيمه قال ابن عباس سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر وكان حافيا فما وصف مدين حتى تقطت نعل قدميه يعني باطن قدميه اهترى من كثرة المشي وجلس في الظل وهو ففوة الله من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإنه لمحتاج إلى شخص تمرة إذا العهمة لانه أغاث الملهوف واعان الضعيف وهو نفسه ضعيف مجهد من عناء السفر ومع ذلك حمل الصخره وسق الغلم وهو مسكين ولذلك اتكأ بعدها تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ف هذا الفاء يعني أن الاجابه كانت سريعة اجابه الدعاء سريعة فجاءته إحداؤنا تمشي على استحياء والحياء من الأخلاق القاضلة وخصوصا عند النساء ويدل حياؤها من موسى عليه السلام أنها لما رأت من عزة نفسه وحسن خلقه وكرم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه، ما أوجب لها الحياء منهم قال عمر رضي الله عنه بإثناد صحيح كما عند ابن أبي حاتم جاء تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها هذا الظليم من ادله ستر الوجه ليست بسلفع من النساء خراجة واللاجة ليست بسلفع السلفع الجريئة السريطة السلف الصخاب الجذيء سيئة الخلق لم تكن هكذا جاءت على استحياء هذا طبع المرأة المسلمة العفيفه جاءت على استحياء أما اليوم فإن الحياة قل كثيرا عند النساء ولم تبقى منهن على الحياة إلا قلة قليلة. أما الباقيات ففي المقاهي والأسواق تتبرج الواحده منهن تكشف وجهها مقدمة الشعر تفيح تضحك تقهقه تتعرف على الشباب تجلس في المقاهي في الأسواق تدخن الشيشة وقاحه مع البائع كلام ومزح نكث. وهكذا ما في حياة حتى أن رجل يستحي الرجل احيانا يستحي من مواجهة من هذه النوعية من النساء وربما لو دخلت المحل وهي تتواقح مع البائع وضحك وكلام فإذا رأتك غفت قالت الشيخ يعني الحياء من من وكلك الحياء مع من ويجب ان تكون حيه مع هل المرأة هذه لما جاءت وقالت تعال معي go نمشي بالعربي عربي ام انها قالت ان ابي يدعوك يعني في فرق تعال معي انا ادعوك للبيت وفي فرق بين هذا وبين قولها ان ابي يدعوك ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا وهذا تادب في العباره لئلا يتوهم الريبه إذا من هو الذي يدعو الآن الداعي من هو أبوها ليس هي هي الآن فقط تأتي برسالة من أبيها وحتى تنفي كل ريبه واضح لماذا تأتي ليجيك أجرى ما تقيت لنا إذا واضح هذا المحدد يعني ما في أشياء مخفية ولا لي خساء الموسى يا سرى ماذا تريد المرأة وتعال معي لو قالت تعال معي بس إيش كان التفور ماذا تريد؟ إلى أين تذهب؟ بي هل هل في بالها شيء من الشر ولا؟ حين. قالت إن أبي يدعوك. المرأة ما لا تدع رجل أجنبي. المرأة لا تدع رجلا أجنبياً. ليجوا واضح لماذا يعني؟ ليجياك أجر ما سقيت لنا. وهل جذاء الا إلا الإحسان؟ ليصيبك ويكافئك على تقيك لغنمنا فلما جاءه وقف عليه القفص وذكر له ما كان من أمره وما جرى له قال لا تخاف أنا. وهذه مهمة جدا في التعامل مع الخائف طمأنة الخائف أولا لا تخاف نجوت من القوم الظالمين قرجت من سلطانهم فلا حكم لهم على بلادنا أنت رب دخلت الآن دولة أخرى بلد آخر ما ينطبق عليه قوانين البلد ولا لهم سلطه علينا ولذلك انت نجوت من القوم الظالمين اطمئن قالت إحداهما يا ابتي استاجر نريد فتاه من العمل خارج البيت استاجره نخلص تريد أن تستريح هي واختها من رعي الغنم ومزاوله اعمال الرجال تريد الاستراحه من مخالطه الرجال تريد البعد عن الأذى هذا كله هذا شأن المرأة العفيفة الروح النظيفه القلب السليمة الفطرة لا تستريح لمزاحمة الرجال ولا للتفذل عندهم إن خير من استأجرت القوي الأمين الذي جمع بين القوة والأمانة قال أبوها وما علمك بذلك كيف علمت أنه قوي أمين وهذا رجل اجنبي فقالت إنه رفع الصخره التي لا يطيق حملها إلا عشرة لدان، ولما جعوته باسمك ليأتي معي صار يمشي أمامي ويقول انعث لي الطريق لأنه إذا مشى وراءها ولا امشي بجانبها طبعا هذا مفروم وإذا مشى وراءها ربما هبت الريح على قدميها فكشفت شيئا من رجليها فقال سيري لي خلفي ونعفي لي الطريق يمين شمال رطول وهكذا وربما قال احذفي لي بحقائق يمين روح يمين يسار كلام حتى ولذلك قال ابن مسعود افرس الناس ثلاثه ابو بكر حين تفرس في عمر وانتخبه خليفه بعد عينه، وصاحب يوسف حين قال اكلمي وصاحب وصاحبت موسى حين قالت يا ابت الساجر وفي رواية من الثالث ان فرعون اتيه بنت مزاحم لما قالت عسى ان ينفعنا ونفعهم الله به فعلا صاحبت موسى لما قالت يا ابت استاجره الا خير من استاجرت القوي الذي تفرست فيه القوه والأمان بالاضافه لما شاهدته من ذلك عمليا قال إني أريد أن أنكحك في إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجد فرع الغنم وازوجك إحدى البنتين مقابل أن ترعى غنمي ثمانية ثمين فإن أسممت عشراً بالجيابة سنتين فهو تبرع من عندك وإلا ففي الثمان كفاية وما أريد أن أشق عليك فأحتم عليك العشر ولا أريد أن أستأجرك بأعمال شافة بل عمل سهل عليك صعي الغنم سهل عليك ويشرب من لبنها ويأكل من لحمها مستفيد ومستفاد منه مستفيد ومستفاد من وهذا أحسن التوفيقات بين الأطراف وما أريد أن أشقف عليك وقال أيضا ستجدني ان شاء الله من الصالحين عندي يسر يسرق يسر المعامله وحسن في التعامل معك ومقاضاتك فرافق موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك أي من الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قد رضيت بهذا الشرط وتم الاتفاق بيني وبينك فلا حرج علي في أي الأجلين وقد جاء الدليل على أن موسى عليه السلام قضى أي أجل من الأجلين العشر فيما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الشيرة أي الأجلين قضى موسى قلت لا أدري حتى اقدم على حبر العرب يعني ابن عباس فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل إذا قال فعل وهو في حكم المرفوع كما قال ابن حجر رحمه الله المقصود برسول الله هنا موسى أي واحد من رسوله يعني أي واحد يعني هذا الذي يليق بالأنبياء هذا الذي يليق بالأنبياء قال سعيد في رواية أخرى لقيني اليهودي فاعلمت بذلك فقال صاحبك والله عالم ولما راى موسى عليه السلام طمع الرجل الصالح متعلق بالزيادة يعني شوف الان فصل التعامل موسى لمس أن الرجل الصالح يريد العشر ولا الثمان يفضل العشر فاقتضى كريم اخلاق موسى ان لا يخيب ظن ذاك فيه لا يخيب رغبته ولا رجاءه ولا امنيته ويتمنى العشر احسن له ولابنتيه فصاحب الاخلاق الكريمة لا يخيب رجاء الرجاء فيه وهكذا قضى له العشر هل هذا الرجل صاحب مدين هو شعيب عليه السلام أو رجل فالح ليس بشعيب عليه السلام قد اختلف المفسرون في ذلك وذهب كثيرون إلى أنه شعيب عليه السلام ولكن الراجح أن هذا الرجل ليس بشعيب عليه السلام لأسباب <تصفيق> طبعا الذي يقول انه شعيب يعتمد على روايات اسرائيليه روايات يعني ضعيفه ويقول ان شعيب هو نبي مدين وهذا مديا هذه مدين فهو هذا لكن هذا بعيد لاثبات منها ان شعيب كان قبل موسى ولا بعد موسى عليه السلام قبل موسى قبل موسى بمدة طويله او قصيره الذي يظهر أنه بمدة طويلة لأن شعيب قال لقومه لما أرسل إليهم وهددهم بعذاب الله قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد توهم أهلكوا وقوم لوط اهلكوا في عهد من؟ إبراهيم عليه السلام وابراهيم قبل لموسى إبراهيم قبل بمدة إبراهيم قبل بمدة اصول بنو اسرائيل الذين موسى منهم وين بنو اذا ابراهيم انجب اسحاق من وراء اسحاق يعقوب ويعقوب هو اسرائيل واولاده اولاد يعقوب الاثني عشر هم اثباط بني اسرائيل ومنهم تناسلوا واحد من الاجيال كان فيها موسى عليه السلام اذا بين موسى وشعيب يظهر أن هناك مدة طويلة لا يدركه، لا يبركه يعني شعيب قريب من إبراهيم في المدة في الزمن وليس قريبا من زمن موسى عليه السلام <تصفيق> وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن بين إبراهيم وموسى أربعمائة سنة نحو من أربعمائة سنة وبعضهم حاول أن يقول ان شعيب هو اصلا عاش ودة طويلة لكن لو كان شعيب لنفق على اسمه في القرآن ثالثا شعيب اهلك الله مدين في عهده أهل الله مدين فهل يبقى يعني الرعاة المدينة الناس في البلد هذه مقهولة ان الآن القصة تدل على أن البلد مقهولة وفي رعاة ولا نسخي حتى يقدر الرعاة فإذن بينما الله أهلك يعني قوم شعيب في عهده في عهد نبيهم أهلكهم أهلك البلد قصفهم بالسماء عذاب يوم الظلة والصيحة والرحجاء كان عذابهم ثلاثة نوع فالرجفة فبقي معه مؤمنون كله فكيف يعني هذه بلد معناها بعد مدة حتى صار فيها شعب ورعاه وصار فيها أشخاص كذر ولذلك ترتجح أن الرجل هذا أبو المرأتين ليس شعيب عليه السلام ولو كان هو شعيد وهؤلاء الرعاة من المؤمنين الذين بقوا معه طيب يعني لو واحد قال طيب ممكن هؤلاء الذين بقوا مع شعيب بعد إهلاف القوم فهل هؤلاء سي يعني الذين نجوا مع شعيب من المؤمنين سيكون عندهم اللؤم هذا لدرجة أنهم أنهم لا يكون لبنات نبيهم وغنم نبيهم مع هؤلاء قوم آخرين قوم آخرين وبالتالي فإن هذا الرجل ليس شعيب عليه السلام استدل بعض العلماء بهذه الآية على صحه استئجار الأجير بالطعمة والكسوه بقوله على أن تاجرني ثمانية حجج يعني يجوز أنك تستأجر أجيرا مقابل الطعام واللباس والسعنة نقول والسعنة لأن الحديث ضعيف. عن بحديث عسفة من المنجر السلمي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سين ميم حتى بلغ قصة موسى فقال إن موسى آجر نفسه ثمانية سنين أو عشر سنين على عصة فرجه وطعام بطنه وهذا الحديث من هذا الوجه الطعيف كما قال من كثير قال قد من وجه آخر وفيه نظر أيضا كما أن قوله يا أب التأجر يدل على أن الإيجار معروفة في ذلك العصر القديم من عصور البشرية، وهذا فيه مصلحة الخليقة وضرورة الخلطة بين الناس. وكذلك فإن قوله إن خير من استاجرت القوي الأمين يدل على ه يدل على أهمية هاتين الصفتين في تولي الأمور، وأن من تولى الأمور ينبغي أن يكون أمينا قويا، وأن فقدان إحدى هاتين الصفتين يسبب نكبة. ولكن الاشكال أن هاتين الصفتين قلما ما تجتمع قوي أمين قلما ما تجتمع ولذلك فتأخذ الأمثل فالأمثل ففي واحد قد يكون عنده امانه زيادة وقوه أقل وواحد عنده قوة زيادة وأمانة أقل فعسب الظرف ولذلك شيخ الاسلام السمية رحمه الله لما تكلم في قضية قياده جيش المسلمين لو ما وجد إلا قوي شجاع خبير في الحرب فازق ووجد أمين تقي ورع زاهد عابد خاف الله لكن ضعيف في القيادة شخصية ضعيفة ما عنده خبرة في الحرب ولا تجربة من الذي يقدم الأول لأن فجوره على نفسه وقوته لمن المسلمين الثاني يعني تقواه لنفسه، لكن ضعفه سينعكس في غير مصلحة المسلمين. فالمام هذه مسألة موازنة، ممكن أنت تحتاج وكيل، أيتام، مدير شركة، موظف، امين خزنة، قائد عسكري، المنا المناصب القيادية كثيرة. بد زمن اجتماع خفيفين، القوي الامين في أشياء أحيانا يكون جانب الامانه فيها أهم أحيانا يعني مثلا تقول سائق السيارة أريد سائق للعائله مثلا فقد يكون عنده شيء من الضعف يعني لكن عنده امانه غض البصر العفه كذا هذا أهم جانب مثلا أحيانا من أن يكون مثلا ما, ما يعرف بعض الأشياء في ميكانيك ميكا السيارة توديها الورشة لكن لانك لو استأجرت واحد قوي مثلا خبير لكن ليس عنده أمانة مفيفة في هذا الجانب فالواحد اذا إذا ما وجد القوي الأمين لابد أن يختار الأمثل في الأمثل وينظر هل الشيء الذي يريد أن يوكل فيه هذا الشخص، ولاية عامة ولا ولاية خاصة قضية شخصية ولا قضية للمسلمين وما هو يعني ما هي الصفات في هذا الرجل <تصفيق> ولذلك كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول اشكو اليك ضعف الامين وخيانه القوي او اللهم اني اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقة اني ادور على ناس اوليهم مناصب احتاج الدوله الاسلاميه توسعت فتوحات فارس والروم وهذه البلاد تحتاج إلى خبات وأمرة وخاذة الجيوش يعني تحتاج إلى بيت مال وشؤون مالية لكن اشكو إليك جلد الفاجر اني أجد فاجر وقوي خبير في العمل وعجل ثقه استقرار وضعيف في الاختصاص هذا في زمن عمر كيف الآن؟ على زمن عمر زمن الصحابة يعني متوافرون وأحسن استثمار كما أثبت الإجائيون المعاصرون أحسن استثمار الآن الاستثمار في الرجال الاستثمار في العنصر البشري يعني ممكن تستثمر في مصانع في آلات تستثمر في أموال اسهم لكن أحسن استثمار هو ان تنمي العنصر البشري لانك لو لميته ودربته واهزته وقويته ورفعت مستواه ارتفعت المستويات الاخرى كلها كلها نتيجه لهذا هذا اهم استثمار ولكن احنا هذه اليوم لقضيه التربية ورفع الكفاءه والارتقاء بالمستويات يعني وضع المسلمين في ثغرات كثيرة الآن كثيرة جدا أكثر من الثغرات اللي كانت موجوده ايام الصحابه لكن أين الرجال قيل أن عمر رضي الله عنه اجتمع مع بعض الأصحابه فقال تمنى وكل واحد تمنى أمني قال عمر لكني أتمنى ملأ هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة هو يعرف الحاجه للرجل الرجل الكفر أبو عبيدة أبو عبيدة, أبو عبيدة أصبح لنخلافة لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته بثمال في, في الطاعون أبو عبيدة أمين هذه الأمة وقوي وإنه خير من استأجرت القوي الامين وإنه خير من وليت القوي الامين وإنه خير من وضغطت القوي الأمين وإنه خير من استخلفت القوي الأمين وفي تولي المناصب هنا قطاعات قطاعات نسائية ورجالية وهناك أماكن كثيرة تحتاج تحتاج إلى من يسدها ويقوم بالأمر هل تأتي هنا قضية الموازنة كما قلنا قضية مهمة جدا وننظر في عمل الشخص هو لنفسه ولا للآخرين أكثر هل هي قضية عامة قضية خاصة هل هي إلى جانب الأمانة أكثر في الصغر هذه ولا إلى جانب القوة أكثر وهكذا ثم ليس بالضرورة إذا جبنا واحد مثلا عنده جانب الأمانة كبير وجانب قوة ضعيف أننا نوظفه أو نستاجره أو نعينه أو نوليه ونبطيه على حاله قور مستواه ارتقي به يحتاج إلى اجتماعات وإلى تفديده إلى دورات إبارية وإلى أن يكون معه ناس أهل خضرة واحتكاك بالآخرين ايش يعني ملازم قضائي يعني يلازم القاضي يلازم القاضي حتى يتعلم يشوف في كيف سأثي وكيف القاضي ينظر فيها وماذا يفعل هذا ي... من الملازم, القضاء... الملازم القاضي سنة وسنتين وثلاثه سين قاضي لأن يتمرن عمليا هذا هو, هو الصحيح الطبيب لازم المبتدئ يكون مع واحد من... حتى في القتال المجاهدين لازم المجاهدين الصغار يكونون مع المجاهدين الكبار ويتعلم كيف ينفذ العمليات وكيف ينسحب في الوقت المناسب وكيف في الوقت المناسب وكيف وكيف ويناور ويداور وي... ففحاجه التعليم في الميدان يعني لما نقول هذا ملازم قاضي ملازم في الجهاد ملازم طبيب هذا هو التعليم الصحيح هذا هو التعليم التعليم في الميدان هذا هو التدريب العملي ليس قراءه الكتب والدورات الإدارية الدورات فقط التعليم العملي الملازمة هذه يخرجنك صح <تصفيق> <تصفيق> قال إني أريد أن أكحك أحد بنتي هاتين هنا في سنة مهمة وهي عرض البنت على الرجل الصالح عرض البنت على الرجل الصالح لأن بعض الناس يعدون هذا مشينا ومعيبا ويقولون يعني هي سلعه نعرضها قد عرضها من هو خير منك تقول له عمر قال لابي بكر وقال لعثمان إن شئت ان تحتك حفصه بنت عمر وليس في هذا ما يدعو للخجل او التحرج او التردد هي القضيه هي ببساطه وصراحه ووضوح نحن نخطب للبنت ما ننتظر الخاطب ان ياتي وإذا ما اتى طيب نحن نخطب له ومن مفارقات هذه البيئه المنحرفة ان الشباب والفتيات يلتقون ويتحدثون ويتكشف بعضهم لبعض بغير ما نكاح اما حين يذكر النكاح في الحياء المصطنع تقوم الحواء المتكلفة وتلتئم المصارحه وعسلوا جاي ويشوفها في الخطبه لا عاداتنا لا تسمح بهذا نروح المجمع التجاري شاف على كيفه سبحان الله في الحرام شوف اه خذ خذ راحتك وبالحرام لا عاداتنا لا تسمح بها أجل جلعتكم تسمح بالاشياء الأخرى سبحان الله وفي الحديث وفي الايه جواز ان يكون المهر إجارة على عمل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام زوجتك هذا ما من القران و في هذه المساله قول الشافعي واحمد الجواز يجوز ان الواحد يتزوج امراه ومهرها ان يقوم بعمل لها افرض مثلا امراه عندها مال عندها شركه قال أتزوجك قالت مهري أنك تدير الشركة وافق. إذن المهر أن يدير الشركة حجب سنوات معينة مثلا فتقول تدير الشركة عشر سنوات مثلاً. ثمان سنوات هذا هو المعرض وهذا الراجع فيه الجواز كما تقدم وأيضا فإن الآيات هذه يؤخذ منها فائدة ان الإنسان إذا عمل العمل خالف لله وقفض وجه الله لا يضره ولا ينقص اجره أن يأتيه مكافأة من الناس عليه وهو ما طلبه يعني الان لما سقى للمرأتين هل كان يريد أجرا هل كان يفكر يعني يبتغي ان المرأتين هذه مثلا تؤويانه أو تعطيانه مالا أو ما كان كان الله في الله شهامة في موقف يقتضي الانقاذ تقديم المعونة العون. طيب لما عمل الوجه الله هل يضر بعد ذلك أو ينقص أجره أن الله قيض له هذا الأب الأم مثلا يدعوه ويكافئ على عمله ويوفر له زوجه ومصدر طعام شرب لبن ولحم من القطيع من الغنم ومسكن هذا هل يضره هذا الجواب لا ومن مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد وصهر ستجدني إن شاء الله من الصالحين يعني ما هو الدليل على أن الواحد يحسن إلى صهره يحسن العلاقات مع صهره يلاطف صهره يعني زوج بنتك مثلا زوج بنتك هل أنت تتعال عليه او انك تسيء إليه ما هو الدليل على أنك تحسن أدلة العامة ومن الأدلة الخاصة ستجدني إن شاء الله من الصالحين لعل تجد مني شدة ولا عسر ولا سوء وبمثل هذه البساطه تم التزويج اني اريد ان أكيحك أحزاب نتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجب في قضية لحب. كلمات بُنية أسرة زوج وزوجة ويتبع ذلك أولاد مثلاً لبنا في المجتمع في كلمات سهلة عملية يعني الذي الذي يريد وجه الله قضية إني أريد أن أُكِحَك إحدى بنسيها فيني على أن تأذرنى ثمانية عدات خلف هذه هذا وكل شيء هذا العرض سمت الموافقة ذلك ذيني وبينك خلف الله على ما نقول وكيل خلفني ما في تعثيلات هكذا تم الزواج في المجتمع الإسلامي وطريقة الإسلامية البسيطه إن هذه القصة تبين لنا أن الأخلاق الإسلامية لا تقتصر على وقت دون وقت يعني موسى مع, مع التعب كان خلقه حسنا ومع الشدة مع طبعا من باب أولى حينما يستك يكون في حال الراحة <تصفيق> موسى غريب عن البلاد ومع ذلك كان يعطي حتى على الماشية الغنم يعني أيضا سقى الغنم قالوا لآيات تدل على أنه لا مانع من خروج النساء في طلب حوائجهن عند الحاجة بشرط التقيد بالأحكام الشرعية ومراعاة أدب الكلام مع الرجال وسؤال موسى للفتاتين ما خطبكما يدل على جواز الكلام مع المرأة الأجنبية بالمعروف وإذا سأدموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب وكذلك الصفة ترشد لأن الواحد إذا أحسن إليه يكافئ الإحسان من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والنافي وهكذا فإن القصة تشير أيضا إلى أن الأنبياء رعوا الغنم وكان النبي يدخل في دوره تدريبية في رعي الغنم تمهيدا لرعي البشر وهذا تعويض عملي للأنبياء على الرحمة والعطف والرفقة في معاملة المدعوين لأن رعي الغنم في سياسة للغنم ورعاية للغنم وما يصلح الغنم فينتقل من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم الأنبياء الأنبياء سألت بربارا والترز الأمريكية أحد الرؤساء الذين ادعوا النبوه في هذا الزمان هل رعيت الغنم فقال وهل من نبي لم يرعى الغنم راعي الأغنام نبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما بعث الله نبيا إلا راع الغنم فقال أصحاب عيقات والسلام وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة أجرة الحديث رواه البخاري وفي كتاب الإجارة وعنون عليه باب رعي الغنم على قراريط هذا والله.